الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من ذو حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكيا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين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 كَلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ ۚ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذكرا